الحمد لله ا ل ع ل ي العظيم الحكيم الكريم السميع العليم القوي البصير اللطيف الخبير بالنعم ا ل س و ا ب غ والفضي واسع والحجج البوالغ على ربنا فكان فوق سمواته ا ع ا ل ي ا ثم على عرشه السوا يعلم السر وخفى ويسمع الكلام والنجوا لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في لجلي بحار ولا في هواء وله الحمد هو القاي قل لو أنتم تملكون خزانا إ ِ ر ح م ة ر ب ي إ ذ ا ل م س َ ت م خ َ ي َ ة ً ف ا ق َ و ك ا ن ا ل إ ن س ا ن ق ت و ر ا س ب ح ا ن م ن ر ح م ت ه و س ع ت ك ل ش ي ء و أ ح ا ط ب ع ِ ل م ه ك ل ش ي ء س ب ح ا ن ا ل ذ ي ف ي ا ل س م ا ء ع ر ش ه سبحان الذي في الأرض سلطان سبحان الذي في البحر س ب ي ر سبحان الذي في جهنم س و ت ه سبحان الذي في الجنة رحمة سبحان ماله الكمال والجلال سبحان م ن ل ه الكبرياء والملكوت سبحان من تقدس ت أسماؤه سبحان من ج ل ت صفاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله م إنا عبده ك ب ع د ك بنو إناك نواصلنا بيدك ن ا ظ م فينا حكمك عدلنا قضاءك نسألك اللهم بكل اسمه ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ا س ت ت ر ت به في عين غيب عندك أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجنهم منا وذهب أحزاننا و ش ف ا ء صدورنا اللهم ذ ك ر ن ا منهم أنسينا وجعله ا اللهم شفي علنا يوم القيام يا رب العالمين. اللهم و ف ق ل ي أمرنا لما تحب و ت ض ى اللهم عين على أمور دينه ودنياه اللهم ق و ه بالإسلام وقوِ الإسلام به وانفع به أمته ودينه يا رب العالمين اللهم صل ج م ي ع موت المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانيّ ولنبيك بالمسال وما توعل ا ى ذلك اللهم اغفر لهم وارحهم م وعافهم وعفو عنهم وأكرم ن ز ل ه م و و س ع مدخلهم و ا س ل ه م ب ا ل م ا ء والثلج و ا ل ب ر د و ن ق ه م من الذنوب والخطايا كما ي ن ق ى ا ل ث و ب الأبيض من ا ل د ن س و ا ر ح م ن الله ا ب ر ح م ت ك إذا صلنا إلى ما صار إليه ب ر ح م ت ك يا ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن إلهنا وسيدنا ومولانا وخلقنا ا ورزقنا ا اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا. وتعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أمنا ر نحن يبؤ سائف ء ق ر ا ء ا ل م س ت غ ي ث و ن المستجيرون الوجلون ا ل م ش ف ق و ن المقرون المعترفون بذنوبهم. نسألك اللهم م س أ ل ة المسكين ونبتقر إليك إبطمال المذنب الدليل وندعوك دعاء الخائف ا ل ض ر ي ل دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه ودل ج س د ه و ر غ م ن ك أنفُ دعاء من لم يعبد سواك ربا ولم ي ر ج و غيرك إلىه دعاء من كثر ت ذ ن و ب ه وعظمت خطاياه وأهلكته ك ب ا ئ ر و أ ط ل ت ه همومه و ق س ى ط ل ب و وتحجرت مزامعُه وجاءك اليوم يسعى إلى ب ي ت من ب ي و ت ك يتعرض ل ن ف ح ة من ن ف ح ا ت ِ و ر ح م َ ة من ر ح م ا ت ِ ي ر ج و ع ف و ك ويؤمن مغفرتك. و ي س ع ى ل رضاك وقد سمع من نبيه محمد ص ل ى ا ل ل ه عليه وسلم إن الله ي ن ي ن مؤمنا بكنفه في الآخرة ويسبل عليه س ت ا ر ه ويقول وتذكر ذن بكذا أتذكر ذن بكذا فيقول أيه ربي حتى إذا ظن أنه هلك قال الله قد سترتها عليك في الدنيا وأخبر خالك اليوم اللهم إنا نسألك جميعا أن نكون ذلك الرجل إ ل ى ه ن ا م َ ن س َ ت َ ر ت َ ه ُ ف َ ق د ر ح م ت َ و َ م ن ر ح ِ م ت َ م ف َ ق د ف ا ز ا ل ل ه م َّ إ ِ ن َ ا ن ر ج و أ َ ي قَالَ ل ن ا ا إ ذ ه َ ب و ا ق َ د غ َ ف َ ر ت ُ ل َ ك ُ م و َ إ ِ ن َ ا ن ر ج و أ ن ي ق َ ا ل ل ن ا ا ت د خ ل ه م بسلام ا م ن ي ن يا رب العالمين ونعوذ الله م بوجهك الكريم أ ي ق ا ل ل ن َ خ س ع و ا فيها ولا ت ك ل م و ن اللهم ا س ت ر ن ا ي و م القيامة ولا تفضحنا في الآخرة اللهم إنا لا نقوى على صفيحة الدنيا فكيف بينا يوم العرض يوم القيامة إلهنا التوبة التوبة العناة العناة المعذرة المعذرة المغفرة المغفرة ا ل ر ح م ة الرحمه, الرحمة اللهم إنا عبادك المساكين ا أضعفاء والمحتجين ا وأن تربنا ومالكنا وخالقنا اللهم لا تعذب عينا ب ك ث من خ ش ي ت ك وجعلنا ا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم هذا ا ل د ع ا ء ومن ك ا ل إجابة وهذا الجلد ع ل ي ك ا ل س ك ل ا ن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين و ص ض ل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم